جاء عمر بن سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله تعالى عن جميع أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إ ل ى أ ب ي ه وهو في ا ل ب ا د ي ة في إ ب ل ه فلما ر آ ه سعد من بعيد قال أ ع و ذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له عمر يقول ل أ ب ي ه سعد أ نزلت في إ ب ل ك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره فقال أ س ك ت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله يحب العبد التقي الغني الخفي وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله يقول وددت أ ن ه طار في الناس أ ن ي مت حتى لا أ ذ ك ر إ ن ي لاسمع صوت أ ص ح ا ب الحديث ف ي أ خ ذ ن ي البول فرقا منهم وكان يقول لم ا تكرهونني على أ م ر تعلمون أ ن ي له كاره يعني التحديث لو كنت عبدا لكم فكرهتكم كان نوالي ان تبيعوني لو أ ع ل م أ ن ي إ ذ ا دفعت ردائي هذا إ ل ي ك م ذهبتم عني لفعلت وقال ابن محيريز لبعض أ ص ح ا ب ه إ ن ي أ ح د ث ك م يعني بالحديث فلا تقول حدثنا ابن محيريز إ ن ي أ خ ش ى أ ن يصرعني ذلك القول مصرعا ي س و ء ن ي وبكى ربيعه شيخ ا ل إ م ا م مالك يوما فقيل ما يبكيك قال رياء حاضر و ش ه و ة خ ف ي ة يقول الناس بين يدي علمائهم كالصبيان عند أ م ه ا ت ه م أ و كما قال رحمه الله وهذا ابن سيرين رحمه الله يقول لثابت البناني لم يكن يمنعني من مجالستكم إ ل ا م خ ا ف ة ا ل ش ه ر ة و ايوب السختياني رحمه الله الجميع الله يقول ذكرت ولا أ ح ب أ ن أ ذ ك ر ويقول علي بن بكار ل أ ن أ ل ق ى الشيطان أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ل ق ى ح ذ ي ف ة المرعش أ خ ا ف أ ن أ ت ص ن ع له ف أ س ق ط من عين الله ويقول مطرف بن عبد الله بن الشخير ل أ ن أ ب ي ت نائما و أ ص ب ح نادما أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ب ي ت قائما و أ ص ب ح معجبا يقول الذهبي رحمه الله معلقا على هذا لا أ ف ل ح والله من زكى نفسه أ و أ ع ج ب ت ه وقد سئل ا ل إ م ا م الحافظ عبد الغني المقدسي لم ا لا تقرا أ من غير ك ت ب هو حافظ يستطيع ي أن من ل على ل ا ا س من غير كتاب ولا ورق فقال أ خ ا ف العجب لئلا يقال حافظ ودخل عم الامام احمد رحمه الله عليه فقال يا ابن اخي إ ي ش هذا الغم و إ ي ش هذا الحزن فرفع راسه وقال يا عم طوبى لمن اخمل الله ذكره ويقول ابن محيريز اللهم ب ن محيريز ا اني اسالك ذكرا خاملا وذكر الذهب شيئا لا يظهر لحديث ولا لغيره وذكر ل ل إ م ا م أ ح م د أ ن رجلا يريد لقاءه فقال أ ل ي س قد كره بعضهم اللقاء يتزين لي و أ ت ز ي ن له لقد استرحت ما جاءني الفرج إ ل ا منذ حلفت أ ن لا أ ح د ث وليتنا نترك الطريق ما كان عليه بشر بن الحارث يقول المروذي يزهد أبو عبد الله في الدراهم وحدها. زهد في فقلت قال أبو وحدها له فلانا لم الله الدراهم الناس زهد إن عبد فقال ومن أ ن ا حتى أ ز ه د في الناس الناس يريدون أ ن يزهدوا في ه والتقى سفيان الثوري مع الفضيل بن عياض رحمهما الله فتذاكرا فبكيا أ ل ي س نظرت إ ل ى أ ح س ن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك به فعبدتني وعبدتك ك ل م ة ق ا س ي ة لكن ينتفع بهذا ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون الله تبارك وتعالى هو م ق ص و د إ ذ ا جلست مع الناس أ ط ل ب ما عند الله عز وجل فبكى سفيان حتى ع ل ى نحيبه ثم قال أ ح ي ي ت ن ي احياك الله وهذا الأصبهاني محمد من بن يوسف كان لا يشتري خبزه من خباز واحد إمام كبير يقول لعلهم يعرفونني ولكني إ ذ ا جئته ل أ و ل وهله لا يعرف أ ن ي فلان الذي يسمع عنه فتقع لي المحاباه ف أ ك و ن ممن يعيش بدينه تحب انك إ ذ ا جئت في أ ي مكان في م ؤ س س ة في مكتب في مطار أ ن الناس ي أ ت و ن إ ل ي ك ويقدمونك ويفتحون لك الطرق تحب هذا م الخباز كانوا هذا ا يحبون يتحرز من أ ن يحابيه الخباز فيكون ي أ ك ل بدينه يقول رجاء ابن أبي س ل م ة ن ب ئ ت أ ن ابن محيريز دخل على رجل من البزازين يشتري شيئا فقال له رجل حاضر أ ت ع ر ف هذا هذا ابن محيريز قال فقال إ ن م ا جئنا لنشتري بدراهمنا ليس بديننا ا إذا السوق البائع وأراد أن يضع لك من السعر فلان ذهبت ه ابن ب تفرح إلى لك لأنك فلان عرفك يضع أن من